يقول رحمه الله فأما قبلهم إن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وفي اتصالها سعود ونحوص يوجب أن يكون في آثارها حسن وقبح في الاخلاق والأعمال يدركه كل ذي عقل سليم فلا حاجة لنا إلى من يعرفنا حسنها وقبحها إلى آخر كلامهم فكلاهما هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الإنسانية وقائل هذه المقالة مناد على نفسه أنه لم يعرف فاطره فاطر السماوات والأرض ولا صفاته ولا افعاله بل ولا عرف نفسه التي بين جنبيه ولا ما يسعدها ويشقيها ولا غايتها ولا لماذا خلقت ولا بماذا تكمل وتصلح وبماذا تفسد وتهلك بل هو أجهل الناس بنفسه وبفاطرها وباريها وهل يتمكن العقل بعد معرفة النفس ومعرفة فاطرها ومبدعها أن يجحد النبوة أو يجوز على الله وعلى حكمته أن يترك النوع البشري الذي هو خلاصة المخلوقات سودا ويدعهم هملا معطلا ويخلقهم عبثا باطلا ومن جوز ذلك على الله سبحانه فما قدره حق قدره بل ولا عرفه ولا آمن به قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء فاخبر تعالى ان من جحد رسالاته فما قدره حق قدره ولا عرفه ولا عظمه ولا نزهه عما لا يليق به تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ثم يقال لهذه الطائفة بماذا عرفتم أن الموجودات في العالم السفلي كلها مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وهل هذا إلا كذب بحت وبهت فهب أن بعض الآثار المشاهدة مسبب عن تأثير بعض الكواكب والعلويات كما يشاهد من تأثير الشمس والقمر في الحيوان والنبات وغيرهما فمن أين لكم أن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب والروحانيات والهذا إلا كذب وجهل فهذا العالم فيه من التغير والاستحالة والكون والفساد ما لا يمكن إضافته إلى كوكب ولا يتصور وقوعه إلا بمشيئة فاعل مختار قادر قاهر مؤثر في الكواكب والروحانيات مسخر لها بقدرته مدبر لها بمشيئته كما تشهد عليها أحوالها وهيئاتها وتسخيرها وانقيادها أنها مدبرة مربوبة مسخرة بأمر قاهر قادر يصرفها كيف يشاء ويدبرها كما يريد ليس لها من الأمر شيء ولا يمكن أن تتصرف بأنفسها بذرة فضل أن تعطي العالم وجوده فلو أرادت حركة غير حركتها أو مكان غير مكانها أو هيئة أو حالا غير ما هي عليه لم تجد إلى ذلك سبيلا فكيف تكون ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفه مقهورة مسخره آثار الفقر مسطورة في صفحاتها وايات العبودية والتسخير بادية عليها فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى آثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها فيخلق من ليس كمثله شيء وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وأما قولهم إن في اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس فمما اضحكوا به العقلاء عليهم من جميع الأمم ونادوا به على جهلهم وضلالهم وصاروا به مركزا لكل كذاب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط في الجهل بالنبوات وما جاءت به الرسل بل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالاتهم ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه فيقال لهم المؤثر في هذه السعود والنحوس هل هو الكوكب وحده أو البرج وحده أو الكوكب بشرط حصوله في البرج والكل محال أما الأول والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائما ثبوت والثالث أيضا محال لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثرا واحدا لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة ولما كانت آثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج لزم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية وهذا يقتضي كون الفلك مركبا لا بسيطا وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة إن الفلك بسيط لا تركيب فيه ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة وهذا مكابرة من هؤلاء ظاهرة فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لا سبيل لها إلى الخروج عنها ولزومها موضعا من الفلك لا تتمكن من الانتقال عنه واضطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة ابين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها محركة بتحريك قاهر لها لا متحركة بإرادتها واختيارها كما قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم يقال لا ينفعكم هذا الجواب شيئا فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام الماهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك ومما أضحكتم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أحياء ناطقة فاعلة بالاختيار ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حيا قيوما فاعلا بالاختيار وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه مع كون هذه الكواكب عبيده وخلقا مسخرا بأمره ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضرا ولا نفعا ولا سعدا ولا نحسا كما قاله العقلاء من بني آدم واتفقت عليه الرسل وأتباعهم فإن قيل لا نسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه البروج وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا قيل قولكم بأنه قديم أبدي غير قابل للكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الخرق ولا الالتئام مع كون كل جزء منه صغر أو كبر طبيعته مخالفة لطبيعة الجزء الآخر كما صرح به أبو معشر جمع بين النقيضين فإنه إذا كان مركبا من أجزاء مختلفة الماهية لم يمتنع انحلاله وانقطاعه وانشقاقه فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله؟ وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في أنفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال والانفطار فلا للرسل صدقتم ولا مع وجوب العقل وقفتم بل أنتم من أهل هذه الآية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فإن قيل لما لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الاثني عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت في الصغار إلى حيث لا يمكننا أن نحس بهم ثم إن الكوكب إذا وقع في مسامة برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة من الفلك فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة وإذا كان هذا محتملا ولم يبطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه قيل طبائع تلك الكواكب إن كانت مختلفة بالماهية عاد المحذور المذكور وإن كانت واحدة لم يكن ذلك الامتزاج إلا متشابها فلا يتصور صدور الآثار المتضادة المختلفة عنه الوجه الثاني من الكلام على بطلان حلم الأحكام أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعه وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بالأحوال الفلكية على حدوث الحوادث السفلية وإنما قلنا إن معرفة جميع المؤثرات الفلكية ممتنعه لوجوه أحدها أنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب إلا بواسطة القوى الباصره والمرئي إذا كان صغيرا أو في غاية البعد من الرائي فإنه يتعذر رؤيته لذلك فإن أصغر الكواكب التي في فلك الثوابت وهو الذي تمتحن به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة يكون حجم كل واحد منها مساويا لحجم عطارد فإنه لا شك أن البصر لا يقوى على إدراكه فثبت أنه لا يلزم من عدم ابصارنا شيئا من الكواكب في الفلك الأعظم عدم تلك الكواكب وإذا كان كذلك فاحتمال أن في الفلك الأعظم وفي فلك الثوابت وفي سائر الأفلاك كواكب صغيرة وإن كنا لا نحس بها ولا نراها يوجب امتناع معرفة جميع المؤثرات الفلكية فإن قلتم إنها لما كانت صغيرة وآثارها ضعيفة لم تصل آثارها وقواها إلى هذا العالم قيل لكم صغر الجثه لا يوجب ضعف الأثر فإن عطارد أصغر الأجرام الفلكية جرما عندكم مع أن آثاره قوية وأيضا فالرأس والذنب نقطتان وهبيتان وأنتم فقد أثبتتم لهما آثارا وأيضا السهام مثل سهم السعادة وسهم الغيب نقط وهمية ولها عندكم آثار قوية الوجه الثاني مما يدل على أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية غير معلوم أن الكواكب المرئية غير مرصولة بأسرها فإنكم أنتم وغيركم قد قلتم إن المجرة عبارة عن أجرام كوكبية صغيرة جدا مرتكزة في فلك الثوابت على هذا السمت المخصوص ولا ريب أن الوقوف على طبائعها متعذر وثالثها أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها لأن كلام الأحكاميين قليل الحاصل لا سيما في طبائع الثوابت نعم غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في القدر الأول والثاني فأما البقية فقل ما تكلموا في معرفة طبائعها ورابعها أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بعضها بالبعض لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الاجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها وخامسها آلات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثالث. ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض حتى قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعه الأخرى يتحرك جزم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن ضبط هذه المؤثرات؟ وسادسها هب أن عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله مع أننا نعلم قطعا أن الأشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال ولا ريب أن نشاهد أشخاصا كثيرة من النبات والحيوان والإنسان تحدث مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها مخالف للآخر في أكثر الأمور وذلك أن الأحوال السالفة في حق كل واحد تكون مخالفة للأحوال السالفة في حق الآخر وذلك يدل أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت بل لا بد من الإحاطة بالطوالع السالفة وذلك مما لا وقوف عليه أصلا فإنه ربما كانت الطوالع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماهما الشفاء والنجاه في ابطال هذا العلم فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جبيعها ممتنع مستحيل وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلا قطعا الوجه الثالث أن تأثير الكوكب فيما ذكرتم من السعد والنحس إما بالنظر إلى مفرده وإما بالنظر لانضمامه انضمامه إلى غيره فمتى لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير ولم يحصل إلا على تعارض التقدير ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدارها وعدادها ولم يعرف الأحكاميون ما يجيبه خواص مجموعاتها وأفرادها فخرج الفريقان أصحاب الرصد والأحكام عن الأحاطة بما في طباعها وما عسى أن تؤثره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها فما الذي يؤمنكم عند ذلكم وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة الطالع يكون موجبا من الحكم ما لا يوجبه النظر بدونه الوجه الرابع أن تأثير الكواكب الثوابت يختلف باختلاف أقدارها فما كان من القدر الأول اثر بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الضقيقة وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها الوجه الخامس أنها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخلو إما أن تكون فيه مختارة مريدة أو غير مختارة ولا مريدة وكلاهما محال أما الأول فلأنه يوجب جرع الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها ولم يتوقف على اتصالاتها وانفصالاتها ومخارقتها ومقارنتها وهبوطها بها في حضيضها وارتفاعها في أوجهها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة في سائر السفليات ولا اختلفت آثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعي والإرادات ولا أمكنها أن تسعد من أراد أن ينحسه وتنحس من أراد أن يسعده كما هو شأن الفاعل المختار. وإن لم تكن مختارة مريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات وعندكم أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها فأي محال أبلغ من هذا؟ وهل هذا إلا دور ممتنع في بدائه العقول؟ الوجه السادس أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها وهي وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها؟ فنحن نعد بعضها فالاول أن من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حمل ولا ثور ولا حية ولا عقرب ولا ذب ولا كلب ولا ثعلب إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى 12 قسما أرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامات مخصوصة شبهوا الكواكب المركوزة في تلك القطعة المعينه بصورة حيوان مخصوص تشبيها بعيدا جدا ثم إن هؤلاء الأحكاميين فرروا على هذه الأسماء تفريعات طويلة، فزعموا أن الصور السفلية مطيعة للصور العلوية، فالعقارب مطيعة لصورة العقرب، والأفاعي مطيعة لصورة التنين، وكذا القول في الأسد والسنبلاه. ومن عرف كيف وضعت هذه الأسماء، ثم سمع ثم سمع قول هؤلاء الأحكاميين وضحك منهم وتبين له فرط جهلهم وكذبهم. الثاني. أن هؤلاء لما عجزوا عن معرفة طالع القران لما عجزوا عن معرفة طالع القرآن أقاموا طالع سانت القرآن مقام القران، ومعلوم أن هذا في غاية الفزح. الثالث، أنه مختلف اختلافا شديدا في المسألة الواحدة من مسائل هذا العلم، فإن أقوالهم في حدود الكواكب كثيرة مختلفة، وليس مع أحد منهم شبهة ولا خيال، فضلا عن هجت واستدلال، ثم إن كثيرا منهم من غير حجة ولا دليل وربما أخذوا واحدا من تلك الأقوال من غير بصيرة بل بمجرد التشهي مثل أخذهم في ذلك بحدود المصريين وذلك من أدل الدلائل على فساد هذا العلم الرابع أن أقوالهم متناقضة فإن منهم من يقول كون زحر في بيت المال دليل الفقر ومنهم من يقول يدل على وجدان الكنز الخامس أن هذا العلم مع أنه تقليد محض، فليس أيضا تقليدا منتظما لأن لكل قوم فيه مذهب ولكل طائفة فيه مقالة فللبابليين فيه مذهب وللفرس مذهب آخر وللهند مذهب وللصين مذهب رابع والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيع كان دليلا على فسادها وبطلانها وسيأتي إن شاء الله بسط الكلام على هذه الوجوه أكثر من هذا الوجه السابع مما يدل على بطلان القول بالأحكام أن الطالع عندهم هو الشكل المخصوص الحاصل للفلك عند انفصال الولد من رحم أمه وإذا ثبت هذا فنقول الاستدلال بحصول ذلك الشكل على جميع الأحوال الكلية التي تحصل لهذا الولد إلى آخر عمره استدلال باطل قطعا ويدل عليه وجوه أحدها أن ذلك الشكل كما حدث في تلك اللحظة فإنه يفنى ويزول ويحدث شكل آخر فذلك الشكل المعين معدوم في جميع أجزاء عمر هذا الإنسان والمعدوم لا يكون علة للموجود ولا جزء من أجزاء العلة وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بذلك الشكل على الأحوال التي تحدث في جميع أجزاء العمر الثاني أنه لا مشابهة بين ذلك الشكل المخصوص وبين هذا الإنسان الذي انفصل من بطن الأم إلا في أمر واحد وهو أن كل واحد منهما ظهر بعد الخفاء، ومجرد ذلك لا يوجب ارتباط ذلك الشكل المخصوص للفلك بسائر أحوال هذا الإنسان البتة، فمدعي ذلك فاسد العقل، والنظر الثالث أنه عند حدوث ذلك الطالع حدثت أنواع من الحيوانات، وأنواع من النبات، وأنواع من الجمادات، فلو كان ذلك الطالع يوجب آثارا مخصوصة لوجب اشتراك كل الأشياء التي حدثت في عالمنا هذا في ذلك الوقت في تلك الآثار وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القول بتأثير الطالع باطل الرابع أهب أن الطالع له أثر إلا أن الواجب أن يقال الطالع المعتبر هو طالع مسقط النقفة لا طالع الولاذة وذلك لأن عند مسقط النطفة يأخذ ذلك الشخص في التكون والتولد فأما عند الولادة فالشخص قد تم تكونه وحدوثه ولا حالث في هذا الوقت إلا انتقاله من مكان إلى آخر فثبت أنه لو كان للطالع اعتبار لوجب أن يكون المعتبر هو طالع مسقط النطفة لا طالع الولادة الوجه الثامن أن الأرصاد لا تنفك عن نوع الخلل والزلل وقد صنف أبو علي بن الهيثم رسالة بلغة في أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته وإذا عرف هذا فنقول إذا بعض العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المسامحات القليلة ويحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع الكواكب وكذلك فإذا وجد موضع الكوكب بحسب بعض الزيجات درجة معينة فوجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة ربما حصل التفاوت بالبروج ولما كان علم الأحكام مبنيا على مواضع الكواكب ومناسباتها ثم قد تبين أن التفاوت الكثير وقع في قطع الكواكب علم بطلان هذا العلم وفساده الوجه التاسع أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخونة فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما الخبر الذي لا يجوز عليه الكذب، أو الحس الذي يشترك فيه الناس، أو ضرورة العقل أو نظر، وشيء من هذا كله غير موجود البتة فالقول به باطل، ولا يمكن الأحكاميين أن يدعوا واحدا من الثلاثة الأول، وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادهم إلى ذلك وأوقعهم عليه، ونحن نبين فساد هذا النظر والتجريبة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها ونذكر غيرها مما هو مثلها وأقوى منها وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل وهذا العلم فلا ينتهي إلا إلى حدس وتخمين لا تغني من الحق شيئا وغاية أهله تقليد من لم يقم دليل على صدقه الوجه العاشر أن إذا فرضنا أن رجلين سألام نجمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر بصاحبه فهنا يكون ذلك الطالع مشتركا بين كل واحد من ذينك الخصمين فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب أو المغلوب مع كونه مشتركا بين الخصمين لزم كون كل منهما غالبا لخصمه ومغلوبا من جانبه وذلك محال فإن قالوا بين حال كل واحد منهما بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصل بل لا بد من رعاية الأحوال الماضية لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة فتوقف دلالة طالع الوقت على اعتبار تلك الأحوال الماضية يقتضي التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البتة وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التسييرات فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال ومع اعتبار جملتها وتحريرها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطعة الوجه الحادي عشر أنا لو فرضنا جادة مسلوكة وطريقا يمشي فيه الناس ليلا ونهارا ثم حصل في تلك الجادة آبار متقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمر كثير وتفكر شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآبار فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشي في هذه الطريق من العميان لا يكون كسلامة من يمشي من البصراء بل ولا بد أن يكون عطب العميان في ذلك الطريق كثيرا جدا وأن تكون سلامة البصراء غالبه جدا إذا عرفت هذا فنقول مثال العميان عند الأحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم وهم الأكثرون من الخلائق ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العلم وهم الأقلون ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآبار العميقة المهلكه الزمان الذي يمضي على الخلق أجمعين ومثال تلك الآبار المصائب الزمانية والمحن والبلايا فلو كان هذا العلم صحيحا لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة, بالغنى والسلامة والنعم أتم فوز وسلامتهم فوق كل سلامة ومعلوم أن الأمر بالعكس والغالب كون المنجمين ومن سمع منهم وعمل بقولهم في الإدبار والنحس والحرمان والواقع أبيل شاهد بذلك ولو ذهبنا نذكر الوقائع التي شوهدت من ذلك واشتملت عليها التواريخ لزادت على الوف عديدة فلا تجد أحدا راعى هذا العلم وتقيد به في حركاته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى ادبار ونكاية وبلاية لا يصاب بها سوى ومن كثر خبره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك ما لا يعرف غيره الوجه الثاني عشر أن نشاهد عالما كثيرا يقتلون في ساعة واحدة في حرب وخلقا يغرقون في ساعة واحدة مع القطع باختلاف طوالعهم واقتضائها عندكم احوالا مختلفة ولو كان للطوالع تأثير في هذا لم تنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك ولا ينفعكم جواب من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض ولعل طالع الوقت أقوى من طالع الأصل وكان الحكم له فإن طالع الوقت لعله اقتضى هلاكا أو غرقا عاما وهو أقوى من طالع الأصل فكان التأثير له لأن نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل القول بتأثيره واعتباره جملة فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة ولعل بعضها أو أكثرها أقوى منه فيكون الحكم بموجبه باطلا إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد وحين وحينئذ فلا يفيد اعتباره شيئا الوجه الثالث عشر أن نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتغالبين يقتتلان ويختصمان وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما، ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما، مع أن الطالع واحد، ولا ينفعكم في هذا جواب من انتصر لكم بأنه لا مانع من القول بخطأ الاخذ للطالع في الحساب والحكم، فإنه لو أخذ لهما أي طالع كان لم يكن الغالب إلا أحدهما، حتى لو كان الطالع قطعا لا يتصور فيه الغلط لم يكن بد من كون أحدهما غالبا، والآخر مغلوبا وهذا يغطل مذهب الأحكام بلا ريب الوجه الرابع عشر أن الأجزاء المفترضة في الفلك إما أن تكون متشابهة في الطبيعة والماهية أو مختلفة فيها فإن كانت متشابهة كان الجزء الذي هو الطالع مساويا لسائر الأجزاء وحكم سائر الأجزاء واحدا وإن كانت الأجزاء مختلفة في الماهية والطبيعة فلا ريب أن الفلك جرم في غاية العظمة حتى قالوا إن الرجل الشديد العدو إذا رفع رجله ووضعها يكون الفلك قد تحرك ثلاثة آلاف ميل وإذا كان كذلك فمن الوقت الذي ينفصل الولد من بطن امه إلى أن يأخذ المنجم الاسطرلاب لاب ويأخذ الارتفاع يكون الفلك قد تحرك مثل كل الأرض كذا ألف مرة وإذا كان الأمر كذلك فالجزء الذي يأخذه المنجم بالاسترلاب ليس الجزء الطالع في الحقيقة وإذا كانت الأجزاء الفلكية مختلفة في الطبيعة والماهية علمنا أن أخذ الطوالع محال وقد اعترف فضلاؤكم بهذا وقالوا إن الأمر وإن كان كذلك إلا أن التجربة قد دلت على أن هذا الطالع الذي تعذر على الإنسان تحصيله يدل على كثير من تقدمة المعرفة مع ما فيه من الخلل الكثير الذي ذكرتم فوجب الا يهمل وهذا خطأ بين فإن التجارب التي دلت على كذب ذلك وبطلانه ووقوع الأمر بخلافه أضعاف أضعاف التجربة التي دلت على صدقه كما سنذكر قطرة من بحره عن قريب إن شاء الله ولهذا قال أبو نصر الفارابي واعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين فجعلت الحار باردا والبارد حارا والسعد نحسا والنحس سعدا والذكر انثى والأنثى ذكرا ثم حكمت لكانت أحكامك من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطئ تارات وهل معكم إلا الحدس والتخمين والظلول الكاذبة؟ ولقد حكي أن امرأة أتت ملجما فأعطته درهما فأخذ طالعها وحكم وقال الطالع يخبر بكذا فقالت لم يكن شيء من ذلك ثم أخذ الطالع وقال يخبر بكذا فأنكرت حتى قال إنه ليدل على قطع في بيت المال فقالت الآن صدقت وهو الدرهم الذي دفعته إليك الوجو الخامس عشر أن الأجسام لا تنفعل في غيرها إلا بواسطة الممالسة وهذه الكواكب لا مماسة لها بأعضائنا وأبداننا وأرواحنا فيمتنع كونها فاعلة فينا أقصى ما في الباب أن يقال إنها وإن لم تكن مماسة لأعضائنا إلا أن شعاعها يصل إلى أجسامنا فيقال لا ريب أن تأثير الشعاع إنما يكون بالتسخين عند المسامة أو التبريد عند الانحراف عن المسامة فهذا بعد تصحيه يقتضي أن لا يكون لهذه الكواكب تأثير في هذا العالم إلا على سبيل التسخين والتبريد فأما أن تعطي العلوم والأخلاق والمحبة والبغضاء والموالاة والمعادات والعفة والحرية والنذهلة والخبث والمكرى والخديعة فذلك خارج عن معقول العقلاء وهو من حماقات الأحكاميين وجهالاتهم فإن قيل التأثير بالتسخين والتبريد وجب اختلاف أمزجة الأبدال واختلاف أمزجة الأبدال يوجب اختلاف أفعال النفس قيل فنحن نرى التسخين يقتضي حرارة وحدة في المزاج يفعل بها هذا غاية الخير والأفعال الحميدة وهذا غاية الشر والأفعال الخبيثة والشعاع قد سخن مراكبها فما الموجب لانفعال نفسيهما عن هذا التسخين هذا الانفعال المتباعد المتناقض وايضا فما الموجب لاختلاف القوابل وتأثير الكواكب فيها بطبعه وتسخينه وتبريده فكيف اختلفت القوابل هذا الاختلاف العظيم وهي مستنده إلى تأثير واحد الوجه السادس عشر قال رجلا لو جلس في دار الله بابان شرقي وغربي فسأل المنجم وقال من أيهما يقتضي الطالع خروجي فإذا قال له المنجم من الشرقي أمكنه تكذيبه والخروج من الغربي وبالعكس وكذلك السفر في يوم واحد وابتداء البناء وغيره في يوم يعينه له المنجم ويحكم باقتضاء الطالع له من غير تقدم عنه ولا تأخر فإنه يمكنه تكذيبه في ذلك أجمع. فإن قلتم إن المنجم إذا أخبره بما يفعله ويختاره يصير ذلك داعيا له إلى أن يخالفه في قوله ويكذبه فالطريق إلى علة تصديقه أن يحكم ذلك المنجم على معين ويكتبه في كتاب ويخفيه أو يذكره لإنسان آخر ويخفيه عن صاحب الواقع فهنا يظهر صدق المنجم قلت هذا العذر من أسقط الأعذار لأن النجوم لو كانت كما تزعمون دهلة على جميع الكائنات الواقعة في هذا العالم لعرف المنجم ذلك الذي يستقر عليه اختياره على كل حال شاء تكذيبه أو لم يشاءه فلما لم يكن الأمر كذلك سقط القول بصحة هذا العذر فإن قيل الأشخاص الفلقية مؤثرات والسفلية قوابل ويجوز أن تختلف الأحوال الصادرة عن الفاعل بسبب اختلاف القوابل وإذا كان كذلك فهب أن الدلائل الفلكية دلت على أنه إنما يختار الخروج من الباب الفلاني إلا أن كون ذلك الإنسان مشغوفا بتكذيب المنجم حالة حاصلة في النفس مانعة من ظهور ذلك الأثر الذي تقتضيه الموجبات الفلكية فلهذا الأمر لم يحصل الأمر على وفق حكم المنجم قيل إذا اقتضت الموجبات الفلكية أثرا امتنع أن يحصل في النفس ما يضاده لأن تلك الإرادات والميول والعزوم الواقعة في النفس هي عندكم من موجبات الآثار الفلكية فيمتنع أن تكون مضادة لموجبها لا سيما والمنجم يحكم بأنه إنما تقتضي النجوم أن يريد الإنسان كذا وكذا وليس حكمه أن الطالع يقتضي كذا وكذا إلا أن يريد الإنسان خلافه هذا ما لا يقوله أحد منكم فعلم بطلان هذا الاعتذار الوجه السابع عشر أنه لا سبيل إلى معرفة طبائع البروج وطبائع الكواكب وامتزاجاتها إلا بالتجربة وأقل ما لا بد منه في التجربة أن يحصل ذلك الشيء على حالة واحدة مرتين إلا أن الكواكب لا يمكن تحصيل ذلك فيها لأنه إذا حصل كوكب معين في موضع معين في الفلك وكانت سائغ الكواكب متصلة به على وضع مخصوص وشكل مخصوص فإن ذلك الموضع المعين بحسب الدرجة والدقيقة لا يعود إلا بعد في ألوف, الوف من السنين وعمر الإنسان الواحد لا يفي بذلك بل عمر البشر لا يفي به والتواريخ التي تضبط هذه المدة مما لا يمكن وصولها إلى الإنسان فثبت أنه لا سبيل إلى الوصول إلى هذه الأحوال من جهة التجربة البتة ولا ينفعكم اعتذار من اعتذر عنكم بأنه لا حاجه في التجربة إلى ما ذكرتم لأن إذا شاهدنا حادثا معينا في وقت مخصوص فلا شك أنه قد تحصل في الفلك اتصالات للكواكب المختلفة في ذلك الوقت فلو قدرنا عود ذلك الوضع الفلكي بتمامه على تلك الحال ألف مرة لم يعلم أن المؤثر في ذلك الحادث هل هو مجموع الاتصالات أو اتصال معين منها فإذا علمنا أن ذلك الوضع بجملته فات وما عاد ولكنه عاد اتصال واحد من تلك الاتصالات وكلما عاد ذلك الاتصال المعين فإنه يعود ذلك الأثر بعينه لا لاجل سائر الاتصالات فثبت أن الرجوع في هذا الباب إلى التجربة غير متعذر وهذا الاعتذار في غاية الفساد والمكابرة لأن تخلف ذلك الأثر عن ذلك الاتصال العائد أكثر من اقترانه به والتجربة شاهد بذلك كما قد اشتهر بين العقلاء أن المنجمين إذا أجمعوا على شيء من الأحكام لم يكد يقع ونحن نذكر طرفا من ذلك فنقول في الوجه الثامن عشر لما نظر حذاقكم وفضلاؤكم سنة سبع وثلاثين عام صفين في مخرج علي رضي الله عنه من الكوفة إلى محاربة أهل الشام اتفقوا على أنه يقتل ويقهر به جيشه فظهر كذبهم وانتصر جيشه على أهل الشام ولم يقدروا على التخلص منهم إلا بالحيلة التي وضعوها من نشر المصاحف على الرماح والدعاء إلى ما فيها وقد قيل إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب أمير المؤمنين رضي الله عنه للخوارج فإنهم اتفقوا على أنه إن خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه فإن القمر كان إذ ذاك في العقرب فخالفهم علي رضي الله عنه وقال بل نخرج ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم فما غزا غزاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم منها قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم فرجع مؤيدا منصورا مأجورا والقصة معروفة في السيار والتواريخ ومن ذلك اتفاق ملائكم في سنة ست وستين على غلبة عبيد الله بن زياد للمختار بن أبي عبيد وأنه لا بد أن يقتله أو يأسره فسار إليه في نحو من ثمارين ألف مقاتل فلقيه إبراهيم بن الأشتري صاحب المختار بأرض نصيبين وهو فيما دون سبعة آلاف مقاتل فانهزم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلق لا يحصيهم إلا الله حتى قيل إنهم ثلاثة وسبعون ألفا ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتري سوى عدد لا يبلغون مئة وفيهم يقول الشاعر برزوا نحوهم بسبعة آلاف اردتهم عجائبا في اللقاء فتعشوا منهم بسبعين ألفاً أو يزيدون قبل وقت العشاء فجزاك ابن مالك وأبا إسحاق عمنا الإله خير الجزائي يريد بابن مالك إبراهيم ابن مالك الأشتر وأبو إسحاق كنية المختار وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة ولم يعلم به حتى إذا هدأ الليل قال لأصحابه لقد ضربت على شاطئ هذا النهر رجلا فرجع إلي سيفي وفيه رائحة المسك ورأيت إقداما وجرأة فصرعته فذهبت رجلاه قبل المشرق ويداه قبل المغرب فانظره فأتوه بالنيران فإذا هو عبيد الله بن زياد ذكر ذلك المبرد في الكامل فانظر حكمة الله في انعكاس ما قال الكذابون المنجمون وقيل لما علم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسال منجمه عن قوة نجمه ونجم بن الأشتر وقال والله إني لا أعلم أنه ليس بشيء إلا أني كنت أنا وهو صغيراني وقعت بيني وبينه خصومة بسبب حمام كنا نلعبه فضربني إلى الأرض وقعد على صدري وقال والله إني قاتلك ولا يقتلك أحد غيري إن شاء الله وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف فذهب به منجمه إلى ما قرره المنجمون له من قوة نجمه وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضي على وهمه، فحقق الله سبحانه ذلك الوهم وأبطل حكم الطاري والنجمة. ومن ذلك اتفاق عند عندما تم بناء بغداد سنة ست وأربعين ومئة أن طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك حتى هنَّ الشعراء به المنصور حتى قال بعض الشعراء يهنيك منها بلدة يقضى لنا أن لم مات بها عليك حرامه لما قضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيها يموت إمامه وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة ثم المهدي بما سبذان ثم الهادي بعيسى ساباذ ثم الرشيد بطوس فلما قتل بها الأمير بشارع باب الأنبار انخرم الأصل الباطل الذي أصلوه وظهر الزور الذي لفقوه حتى رجع القائل الأول فقال كذب المنجم في مقالته التي نطقت بها كذبا على بغداني قتلوا الأمين بها لعمري يقتضي تكذيبهم في سائر الحصبال ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتضد والمكتفي والناصر وغير هؤلاء ومن ذلك اتفاقهم في سنة 23 ومئتين في قصة عمورية على أن المعتصم إن خرج لفتحها كانت عليه الدائرة وأن النصر لعدوه فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله على يديه ما كان مغلقا. وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا ففتح عمورية وما والاها من كل حصن وقلعة وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا له على رؤوس الأشهاد السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصحائف لا سود الصحائف فيه متونهن جلاء الشك والريب والعلم في شهب الارماح لامعه بين الخميسين لا في السبعة الشهب أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب تخرصا وأحاديثا ملفقه ليست بنبع إذا عدت ولا غرب عجائبا زعموا الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب يقضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب لو بينت قط امرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلوب وهي نحو من سبعين بيتا أجيز على كل بيت منها بألف درهم ومن ذلك اتفاقهم سنة 92 ومئتين في قصة القرامطة على أن المكتفي بالله ان خرج لمقاتلتهم كان هو المغلوب المهزوم وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالي الأيام شرعا عظيما وخطبا جسيما فإنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحريم والأموال وهدموا المساجد وربطوا فيها خيولهم ودوابهم وقصدوا وفد الله وزوار بيته فاوقعوا فيهم القتل الذريع والفعل الشنيع وأباحوا محارم الله وعطروا شرائع فعزم المكتفي على قتالهم والخروج إليهم بنفسه فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمي وكلهم اوجب عليه بأن يشير على الخليفة أن يخرج فإنه إن خرج لم يرجع وبخروجه تزول دولته وبهذا تشهد النجوم التي يقضي بها طالع مولده وأخاف الوزير من الهلاك ان خرج معه وقد كان المكتفي أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بدا من متابعته فخرج وفي قلبه ما فيه وقام المكتفي بالرقة حتى أخذ أعداء الله جميعا وسقيت جموعهم بكأس السيف نجيعا ثم جاء الخبر من مصر بموت خمار ويه بن أحمد بن طولون وكانوا يستطيلون فأرسل المكتفي من من تسلمها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته ثم لما عاد أمر القاسي بن عبد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين إلى حضرته وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه ووبخه على عظيم كذبه وافترائه وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه قال أبو حيان التوحيدي في كتاب الامتاع والمؤانسة وقد ذكر هذه القصة فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر. وعير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوة المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على ما يكون في غد وقطعا لألسنتهم وكفا لدعاويهم وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم ومن ذلك اتفاقهم سنة 53 و300 عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة وقد كان سبق مولاه الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية لما أمره بالغرب بدخولها بالدعوة وأمره إذا دخلها أن يبني بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها في غاية الاستقامة وتكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف جلوه فجمع القائد جوهر المنجمين بها وأمر كل واحد منهم أن يحقق الرصد ويحكمه وأمر البنائين أن لا يضعوا الأساس حتى يقال لهم ضعوه وأن يكونوا على أهبة من التيقض والإسراء، حتى يوافقوا تلك الساعة التي اتفقت عليها أرساد أولئك الجماعة، فوضعت الأساسات على ذلك في الوقت الحاضر، وسموها بالقاهرة إشارة بزعمهم الكاذب إلى الكوكب القاهر، واتفقوا كلهم على أن الوقت الذي بنيت فيه يقضي بدوام جدهم، وسعادتهم ودولتهم، وأن الدعوة فيها لا تخرج عن الفاطمية، وإن تداولتها الألسن العربية والعجمية، فلما ملكها أسد الدين شيركوه ابن شاذي ثم ابن أخيه الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ومع ذلك المصريون قائمون بدعوة العاضد عبد الله بن يوسف توهم الجهال أنما قال المنجمون من قبل حقا لتبدل اللسان وحال الدعوة مستبقى فلما رد صلاح الدين الدعوة إلى بني العباس انكشف الأمر وزال الالتباس وظهر كذب المنجمين والحمد لله رب العالمين وكانت المدة بين وضع الأساس وانقراض دولة الملاحدة منها نحو من 193 عاما فنقض قطاع دولتهم على المنجمين أحكامهم وخرب ديارهم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وأجر الله سبحانه تكذيبهم وطعن عليهم على اللسان الخاص والعام حتى اعتذر من اعتذر منهم بأن البنائين كانوا قد سبقوا الرصادين إلى وضع الأساس وليس هذا من بهت القوم ووقاحتهم ببعيد فإنه لو كان كذلك لرأى الحاضرون تبديل البناء وتغييره فإنهم لو دخلهم شك في تقديم أو تأخير أو سبق بما دون الدقيقة في التقدير لما سامعوا بذلك مع المقتضى التام والطاعة الظاهرة والاحتياط الذي لا مزيد فوقه وليس في تبديل حجر أو تحويله برفعه ووضعه كبير أمر على البنائين ولا مشقه وقرائن الأحوال في إقامة دولة بتقريرها وإنشاء قاعدة بتحريرها شاهدة بأن الغفلة عن مثل هذا الخطب الجسيم مما لا يتسامح بها البتة ويا لله العجب كيف لم يظهر سلق البنائين للرصادين إلا بعد انقراض دولة الملاحدة وأما مدة بقاء دولتهم فكان البناء مقارنا لطالع المرسود فهل في البهت فوق هذا؟ ومن ذلك اتفاقهم سنة خمس وتسعين في أيام الحاكم على أنها السنة التي تنقضي فيها بمصر دولة العبيديين هذا مع اتفاق أولئك على أن دعوتهم لا تنقطع من القاهرة وذلك عند خروج الوليد بن هشام المعروف بأبي ركوة الأموي وحكم الطالع له بأنه هو القاطع لدعوة العبيديين وأنه لا بد أن يستولي على الديار المصرية ويأخذ الحاكم اسيرا ولم يبقى بمصر منجم إلا حكم بذلك وأكبرهم المعروف بالفكري منجم الحاكم وكان أبو ركوه قد ملك برقة وأعمالها وكثرت جموعه وقويت شوكته وخرجت إليه جيوش الحاكم من مصر فعادت مفلولة فلم يشك الناس في حذق المنجمين وكان من تدبير الحاكم أن دعا خواص رجاله وأمرهم أن يعملوا بما رأاه من احتياله وهو أن يكاتبوا أبا ركوة بأنهم على مذهبه وأنهم مائلون عن الدعوة الحاكمية وراغبون في الدولة الوليدية الأموية وأطمعوه بكل ما أوهموه به أنهم صادقون وله مناصحون، فلما وثق بما قالوا وخفي عليه محتالوه زحف بعساكره حتى نزل بوسيم على ثلاثة فراسخ من مصر فخرجت إليه العساكر الحاكمية فهزمته فتحقق أنها كانت خديعة فهرب وقتل خلق كثير من عسكره وطلب فأخذ أسيرا ودخل به القاهرة على جمل مشهورا ثم أمر الحاكم بقتله بعدما أحضر بين يديه مغلولا بغل من حديد وذلك في رجب سنة سبع وتسعين وثلاثمائة وكان مبدأ خروجه في رجب سنة خمس وتسعين فظهر كذب المنجمين وكان هذا الفكري قد استولى على الحاكم فانه اتفقت له معه قضيتان امالتاه إليه أحدهما أن الحاكم عزم على إرسال أسطول إلى مدينة صور لمحاربتهم فسأله الفكري أن يكون تدبيره إليه ليخرجه في طالع يختاره وتقول العهدة إن لم يظفر عليه واتفق ظهور الأسطول الثانية أنه ذكر أن بساحل بركة رميس مسجدا قديما وأن تحته كنزا عظيما وسأله أن يتولى هو هدمه فإن ظهر الكنز وإلا بنه هو من ماله وأودعه السجن فاتفق إصابة الكنز فطاش المغرور بذلك فلما حكم عليه الفكري بتغيير دولته وقضى المنجمون بمثل قضائه فوقع للحاكم أن يغير أوضاع المملكة والدولة ليكون ذلك هو مقتضى الحكم النجومي فصار يأمر في يومه بخلاف كل ما أمر به في امسه فأمر بسب الصحابة رضوان الله عليهم على رؤوس المنابر والمساجد ثم أمر بقطع سبهم وعقوبة من سبهم وأمر بقطع شجرة الزراجود من الأرض وأوجب القتل على من شرب الخمر ثم أمر بغرس هذه الشجرة وأباح شرب الخمر وأهمل الناس حتى نهب الجانب الغربي من القاهرة وقتلت فيه جماعة ثم ضبط الأمر حتى أمر أن لا تغلق الحوانيت ليلا ولا نهارا وأمر مناديه ينادي من عدم له ما يساوي درهما أخذ من بيت المال عنه درهمين بعد أن يحلف على ما عدمه أو يعضده بشهاده الرجلين حتى تحيل الناس في ستر حواليتهم بالجريد لألا تدخلها الكلاب ثم عمد إلى كل متول في دولته ولاية فعزله وقتل وزيره الحسن بن عمار كل ذلك ليكون قول أهل التنجيم أن دولته تتغير واقعا على هذا الضرب من التغيير فلما كان من أمر أبي ركوة ما تقدم ذكره ساء بعلم النجامة فأمر بقتل منجمه الفكري وأطلق في المنجمين العيبة والذم وكان قد جمع بين المنجمين بالديار المصرية واستدعى غيرهم وأمرهم أن يرصدوا له رصدا يعتمد عليه فصارت الطوائف النجومية إلى هذا الرصد يتحاكمون وإن تضمن بعض خلاف الرصد المأموني ووضعوا له الزيج المسمى بالحاكمي وكان هذا الفكري قد أخذ علم النجامة عن أخذه عن العاصمي فسير أوقات الحاكم وساعاته ووافقه على ذلك المنجمون فلما قتله لم يزل الاثر التنجيم عن نفسه لتشوه في النفس على التطلع الى الحوادث قبل وقوعها وكان بعض يتولع بهذا العلم ويجمع اصحابه فحكموا له في جمله احكامهم بركوب الحمار على كل حال والزموه ان يتعاهد الجبل المقطم في اكثر الايام وينفرد وحده بخطاب زحل بما علموه اياه من الكلام ويتعاهد فعل ما وضعوه له من البخورات والاعزام وحكموا بأنه ما دام على ذلك وهو يركب الحمار فهو سالم النفس من كل إنذار فلزم ما اشاروا به عليه وأذن الله العزيز العليم رب الكواكب ومسخرها ومدبرها أن هلاكه كان في ذلك الجبل على الحمار فإنه خرج يوما بحماره إلى ذلك الجبل على عادته وانفرد بنفسه منقطعا عن موكبه وقد استعد له قوم بسكاكين تقطر منها المنايا فقطعوه هنالك للوقت والحين ثم أعدموا جثته فلم يعلم لها خبر فمن هنا يقول أتباعه الملاحده إنه غائب منتظر وظهرت قدرة الرب القاهر تبارك اسمه وتعالى جده تكذيب قول تلك الطائفة المفترين ووقوع الأمر بضد ما حكموا به ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم فظهر من كذبهم وجهلهم بدولته في خروج أبي ركوة وفي هذا الحين فهذا في مبدئها وهذا في ختامها بعد ذلك وثوق لعاقل بالنجوم وأحكامها كلا لعمر الله ليس بها وثوق وانما غاية أهلها الاعتماد على رازق ومرزوق فأما إصابة الفكري بظفر الأسطول فإنما كان بتحيل دبره على أهل صور لا بالطالع فكانت الغلبة له عليهم بالتحيل الذي دبره ساعة القتال لا بما ذكره من حكم الطالع قبل تلك الحال وأما إصابة الكنز فليس من النجوم في شيء ومعرفة مواضع الكنوز علم متداول بين الناس وفيه كتب مصلفة معروفة بأيدي أرباب هذا الفن وفيها خطأ كثير وصواب قد دل الواقع عليه ومن ذلك اتفاقهم سنة الثثنتين وثمانين وخمسمائة على خروج ليح سوداء تكون في سائر اقطار الأرض عامة فتهلك كل من على ظهرها إلا من اتخذ لنفسه مغارة في الجبال بسبب أن الكواكب كانت بزعمه مجتمعة في برج الميزان وهو برج هوائي لا يختلف فيه منه مثلا كما اجتمعت في برج الحوت زمن نوح عليه السلام وهو عندهم برج مائي فحصل الطوفان المائي قالوا وكذا اجتماعها في البرج الميزاني يوجب طوفان هوائي ودخل ذلك في عقول الرعاع من الناس فاتخذوا المغارات استدفاعا لما أنذرهم به الكذابون من الناس فأذن الله رب العالمين مسخر الرياح ومدبر الكواكب أنه لما حان ذلك الوقت الذي حدوا والأجر الذي عدوا قل هبوب الرياح عن عادتها حتى أهم الناس ذلك ورأوا من الكرب بقلة هبوب الرياح ما هو خلاف المعداد فظهر كذبهم للخاص والعام وكانوا قد دبروا في قصة هذه الريح التي ذكروها بأن عزوها إلى علي رضي الله عنه وضمنوها جزءا بمضمون هذه الريح، وذكروا قصة طويلة في آخرها أن الراوي عن علي رضي الله عنه قال له لقد صدقني المنجمون فيما حكيت عنك وقالوا إنه تجتمع الكواكب في برج الميزان كما اجتمعت في برج الحوت على عهد نوح وأحداثات الغرق فقلت له يا أمير المؤمنين كم تقيم هذه الريح على وجه الأرض قال ثلاثة أيام ولياليها وتكون قوتها من نصف الليل إلى نصف النهار من اليوم الثاني وانظر إلى اتفاقهم على أن الكواكب إذا اجتمعت في برج الميزان حصل هذا الطوفان الهوائي واتفاقهم على اجتماعها فيه في ذلك الوقت ولم يقع ذلك الطوفان ومن ذلك اتفاقهم في الدولة الصلاحية بحكم زوحل والدالي أن مدينة الإسكندرية لا يموت فيها من الغز والي فلما مات بها الملك المعظم شمس الدولة توران شاه ابن أيوب بن شاذي سنة خمس وسبعين ثم واليها فخر الدين قراج ابن عبد الله سنة تسع وثمانين ثم واليها سعد الدين سود كين عبد الله سنة خمس ان إن خرمت هذه القاعدة أصلا وبطل قولهم فرعا وأصلا حتى قال بعض شعراء ذلك العصر عند موت الأمير فخر الدين وقضى كلوح الثغر عند مباته أن المنجم كاذب لا يصدق لو كان فيه لا يموت مؤمر أودى وفخر الدين حي يرزقوه ومن ذلك اجتماعهم في سنة خمس عشرة لما نزل الفرنج على دمياط على أنهم لا بد أن يغلبوا عن البلاد فيتملكوا ما بأرض مصر من رقاب العباد وأنهم لا تدور عليهم الدائرة إلا إذا قام قائم الزمان وظهر برآياته الخافقة ذلك الأوان فكذب الله ظنونهم واتى من لطفه الخفي ما لم يكن في حساب ورد الفرنج بعد القتل الذريع فيهم والأسر على العقاب وكان المنجمون قد أجمعوا في أمر هذه الواقعة على نحو ما أجمع عليه من قبلهم في شأن عمورية واتفق أن كان مبدأ هذا الفتح في سابع رجب سنة ثمان عشر ومبدأ ذلك الفتح في سابع رجب أيضا سنة ثلاث وعشرين ومائتين قال الفاضل العلامه محمد بن عبد الله بن محمود الحسيني ولما كذب الله هؤلاء القوم فيما ادعوه نسجت على منوال أبي تمام في قصيدته البائية المكسورة فعملت بائية مفتوحة وهي الحمد لله حمدا يبلغ الأرابا نقضي به من حقوق الله ما وجبا حمدا يزيد إذ النعمة تزيد به أخره أولاه تعطي ضعف ما وهبا لا ييأس المرء من روح الإله فكم من راح في مستهل كان قد صعبا فكم مشى بك مكروه ركضت به من غير علم إلى ما تشتهي خببا وكم تقطع دون المشتهى سبب وكان منك لأعلى المنتهى سببا لا ينبغي لك في مكروه حادثة أن تبتغي لك في غير الرضا الطلبة لله في الخلق تدبير يفوت مدى أسرار حكمته أحكام من حسب ابغي النجاء إذا ما ذو النجامة فيه زور من القول يقضي كل ما قرب وذو الأرى فيما قد يقول فدع فما أرى جيز شيء كان قد كتب ما كان لله في ديوان قدرته من كاتب بحدوث الظن إذ كتب لا يعلم الغيب إلا الله خالقنا لا عالم غيره عجما ولا عربا لا شيء أجهل ممن يدعي ثقة بحدسه وترى فيما يرى ريبا قد يجهل المرء ما في بيته نظرا فكيف عنه بما في غيبه احتاجا قد كذب الله قول القائلين غدا إذا أتى رجب لم تحمدوا رجبا قالوا يرى عجب فيه فقلت لهم بالنصر من بعد ياس تبصر عجبا في منقض السبعة الأيام منه أتى ما فات في مقتضاه السبعة الشهمة وأعتمد فيه عواء النجوم على عوائذ ذئب من الكفار قد حاربا والشعر فكل منهما شعرت بأن للحق فيهم سيف من غلبا وصح عن قمر الأفلاك أنهم ما فيهم غير مقول وقد ناشبا عطاؤهم رد في وجهي عقاربهم إلى الذي منه ما شاء قد سلبه، وقد بنت زهرة الإسلام زاهرة قد أظلمت فوقهم من دونها سحب وأجملت حمرة بالريخ حكمهم ففسرت بدم فيهم لمن خضب ولم يكن المشتري فقضى سعادته إلا إلى المشتري نفسا بما طلب وقيل منقلب الأمراج ذو ضرر فعاد منه فبات النفع منقلبا كم حامل ثائر في الثور أو حمل أجاز فيهم على جوزائهم حربا ولم يدر فلك إلا لذي ملك يدير جيشا عليهم عسكرا لجبا حتى غدا ثغر مياط وقد حكم هل لا يرى باسما مستجمعا شانبا يفتر عن صبح إيمان به جاذلا وكان في ليل كفر بات مكتئبا ومد كفا له التوحيد فانقابضت نجل من الشرك في تأخيره هربا وتلك حرب صليب عودها فقاضت ألا يعود صليب بعد منتصبا وأطلق القول بالتأذين إذ خرست له نواقيس جرجيس فمحتسبا ومما اتفق عليه المنجبون أن الإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه جعل الرأس في وسط السماء مع المشتري أو بنظر منه مقبول والقمر متصلا به أو منصارفا عنه يتصل بصاحب الطالع أو صاحب الطالع متصلا بالمشتري ناظرا إلى الرأس نظر مودة فهنالك لا يشكون أن الإجابة حاصلة قالوا وكانت ملوك اليونان يلزمون ذلك فيحمدون عقبه. والعقل إذا تأمل هذا الهذيان لم يحتج في علمه ببطلانه ومحاله إلى فكر ونظر فإن رب السماوات والأرض سبحانه لا يتأثر بحركات النجوم بل يتقدس ويتعالى عن ذلك فيا للعقول التي أضحكت عليها العقلاء من المؤمنين والكفار ما في هذه الاتصالات حتى تكون على وجوب إجابة الله من أقوى الدلالات ومما عليه المنجمون متفقون أو كالمتفقين أن الخبر ورد في وقت أوتاد ثبزة الوجود والقمر وعطارد في بروج ثوابت والقمر منصرف عن السعود فالخبر ليس بباطل والباطل مثل هذا فإنه يلزمهم أن من وضع خبرا باطلا في ذلك الوقت أن الطالع المذكور يصححه أو يقول لا يمكن أحدا أن يكذب في ذلك الوقت وقد أورد أبو معشر المنجم هذا السؤال في كتاب الأسرار له وأجاب عنه أن الأخبار تختلف فإن ورد خبر نكروه من أسباب الشر والجور والأفعال المنسوبة إلى طبائع النحوس وفي الطالع نحصل والقمر منصرف عن سعد فالخبر باطل وإن ورد خبر محبوب من أسباب الخير والعدل والأفعال المنسوبه إلى طبائع السعود وفي الطالع سعد والقمر غير منصرف عن سعد فالخبر حق قال وزحل لا يدل في كل حال على الكذب بل يدل على وجود العوائق عما يوقع ذلك الخبر لكن البلاء المريخ أو الذنب إذا استولى على الأوتاد وعلى القمر أو عطارد فإنهما يدلان على الكذب والبطلان ثم قال وعلى كل حال فالقمر في العقرب والبروج الكاذبة ينذر بكاذب في نفس الخبر أو زيادة أو نقصان وفي الحمل والبروج الصادقة يدل على صدق فيه واستواء وفي السرطان والبروج المنقلبة لا يدل على انقلاب الخبر إلى باطل ولكنه قد ينقلب فيصير أقوى مما هو عليه الآن إلا أن ينظر إليه نحس فيفسده ويبطله ثم قال وعرف صدق الخبر من سهم الغيب إذا شككت فيه فإن كان صليبا من المريخ والذنب وينظر إليه صاحبه أو القمر أو الشمس نظر صلاح فهو حق هذا منتهى كلامه في الجواب وهو كما تراه متضمن أن عند هذه الاتصالات التي ذكرها يكون الخبر صحيحا صدقا وعند تلك الاتصالات الأخرى تكون منذرة بالكذب فيقال لهؤلاء الكذابين المفترين الملبسين أيستحيل عندكم معاشر المنجمين أن يضع أحدكم خبرا كاذبا عند تلك الاتصالات أم ذلك واقع في دائرة الامكان بل هو موجود في الخارج وكذا يستحيل أن يصدق مخبر عند الاتصالات الأخرى أو يبعد صدق العالم عندها ويكون كذبهم إذاك إذ أكثر منه في غير ذلك الوقت وهل في الهوس أبلغ من هذا؟ ولو تتبعنا أحكامهم وقضاياهم الكاذبه التي وقع الأمر بخلافها لقام منها عدة اسفار وأما نكبات من تقيد بعلم احكام النجوم في أفعاله وسفره ودخوله البلد وخروجه منه واختياره الطالع لإمارة الدار والبناء بالأهل وغير ذلك فعند الخاصة والعامة منهم عبر يكفي العاقل بعضها في تكذيب هؤلاء القوم ومعرفته لافترائهم على الله تعالى واقضيته واقداره بل لا يكاد يعرف أحدٌ بل لا يكاد يعرف أحدٌ تقيّد بالنجوم في ما يأتيه ويذره إلا نُكب أقبح نكبة وأشنعها مقابلة له بنقيض قصده وموافاة النحوص له من حيث ظن أنه يفوز بسعده فهذه سنة الله في عباده التي لا تبدل وعادته التي لا تحول أن من اطمأن إلى غيده أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به آماله وانظر ما كان أقوى تعلق بني برمك بالنجوم حتى في ساعات أكلهم وركوبهم وعامه أفعالهم وكيف كانت نكبتهم الشنيعة وانظر حال أبي علي بن مقله الوزير وتعظيمه لعلم أحكام النجوم ومراعاته لها أشد المراعا ودخوله داره التي بناها بطالع زعم الكذابون المفترون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكروها فقطعت يده ونكب في داره أقبح نكبة نكبها وزير قبله وقتل المنجمين أكثر من أن يحصيهم إلا الله عز وجل ينتهي مجلسنا هذا. على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته